ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م والطول و ا ل إ ن ع ا م نورنا بالشرائع و ا ل أ ح ك ا م و أ ت م لنا الدين وهدانا لمكارم ا ل أ خ ل ا ق ومحاسن ا ل آ د ا ب أ ح م د ه سبحانه ما تعاقبت الليالي و ا ل أ ي ا م أ ح م د ه سبحانه ما توالت الشهور و ا ل أ ع و ا م أ ح م د ه سبحانه على فضله الخاص والعام و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول ا ل إ س ل ا م ا ل ق د و ة و ا ل إ م ا م بدر التمام ومسك الختام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه البرره الكرام عباد الله هذه هي ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ل ث ة من سلسله خطب مقومات ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة كانت ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة عن ع ل ا ق ة المسلم بربه توحيدا و إ ج ل ا ل ا وتعظيما وانقيادا وخضوعا وتسليما نبذا للشرك ومحاربه ل ع ب ا د ة و ل ع ب ا د ة غير الله والتعلق بسواه و أ ذ ك ر ب أ ن الهدف من هذه ا ل س ل س ل ة الوصول ل ش خ ص ي ة م س ل م ة م ت و ا ز ن ة تؤدي حقوق الله وترعى حقوق عباد الله تؤمن بالغيب وتؤمن ا ل م ا د ة تهتم بالروح ولا تهمل البدن تقيم الشعائر وتحفظ الحقوق وتؤدي الواجبات و ا ل خ ل ا ص ة مسلم متسلح ب ا ل إ ي م ا ن ص ا ف الضمير متحل م بمكارم ا ل أ خ ل ا ق نزيه اليد طيب المعشر نبيل ا ل أ خ ل ا ق شريف المواقف اما, خطبة أما خطبتنا هذه ف إ ن ه ا حول موضوع في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة والوضوح ب ا ل ن س ب ة للمسلم وسوف أ ت ن ا و ل ه ا ل أ س ب ا ب منها أ ن ن ا نحتاجها فعلا و أ ن ه ما من مسلم إ ل ا وهو يحتاج أ ن يخبر عنها وكذلك ل أ ن تعقيدات ا ل ح ي ا ة وواردات ا ل ث ق ا ف ة قد أ ث ر ت على الناس حتى أ ن ن ا نجد أ ن الروابط ا ل أ س ر ي ة صارت وبدت ب ا ه ت ة و أ ن العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة باتت ب ا ه ت ة فمن الضروري جدا أ ن نتحدث عن هذه ا ل ق ض ي ة ا ل ق ض ي ة التي سوف أ ت ح د ث عنها م ر ك و ز ة في الفطر ا ل س و ي ة هي من أ ب ج د ي ا ت ديننا و أ س ا س ي ا ت إ س ل ا م ن ا تمثل في ا ل إ س ل ا م وعندنا, وعند وعندنا كمسلمين تمثل ق م ة ا ل إ ح س ا ن ومنتهى الفضائل و غ ا ي ة المكارم والفضائل إ ن ه ا ق ض ي ة ع ل ا ق ة المسلم بوالديه هذه ا ل ع ل ا ق ة التي ي... لا ينبغي أ ن تتصدع مع مرور الزمن وكثره الاشكالات والتعقيدات التي في ا ل ح ي ا ة المسلم قد ينسى في غ م ر ة ا ل أ ح د ا ث وفي, وفي خضم الجاه والمنصب و ا ل س ل ط ة والعلم والضوضاء قد ينسى هذه القيم ا ل أ ص ي ل ة عندنا وقد ظهرت أ ي ض ا بعض صور العقوق و أ ل و ا ن الخروج بعض صور العقوق والخروج عن القيم و ا ل أ خ ل ا ق تجاه الوالدين حقهما عظيم وفضلهما كبير وهو بعد حق الله تعالى بل جاء حق الوالدين في ا ل ق ر آ ن مقرونا بحق الله تعالى ب في قضاء حتمي لا فكاك منه وقضى ربك أ ل ا تعبدوا الا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا قل تعالوا م ت ل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير و ا ل ق ر آ ن لا يكتفي بهذه ا ل ص و ر ة فقط بل يذهب إ ل ى إلى ا س ت ث ا ر ة و ا س ت ج ا ش ة مشاعر البر و ا ل إ ح س ا ن والعرفان تجاه الوالدين ب أ س ل و ب رقيق ودود يتدفق ر ح م ة وعطفا و ر ق ة و ح ي و ي ة و إ م ا يبلغن عندك وقوله تعالى عندك تذكير بهذا ا ل أ م ر المهم أ ن ه م صاروا تحت سلطانك و أ ن ه م صاروا عجز و أ ن ه م صاروا مساكين إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما ويذكرك ا ل ق ر آ ن بحقائق ينبغي الا تنسى مهما بلغت من الشان وارتفعت في ا ل د ر ج ة ومهما كان لك من ا ل ش ه ر ة و ا ل م ك ا ن ة أ و من المال والجاه والمنصب والعلم والمعارف مهما بلغت يذكرك ا ل ق ر آ ن ب ح ق ي ق ة ينبغي أن ل ا تنسى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بهذا ا ل أ س ل و ب البديع وبهذه الحجج ا ل د ا م غ ة ا ل ق و ي ة يدعو ا ل ق ر آ ن ل م ع ر ف ة حقوق الوالدين برهما بر الوالدين ف ض ي ل ة ج ا ز م ة لا تقبل ا ل م س ا و م ة ولا ينبغي أ ن تكون من باب التملق والنفاق الاجتماعي بعض الناس يحسن الى, والدي الى, الى والديه أ م ا م الناس يتملقهما أ م ا م الخلق ولكن هذا ليس ق ن ا ع ة ر ا س خ ة في دواخله إ ن بر الوالدين ينبغي أ ن يكون ب ص و ر ة ت ل ق ا ئ ي ة و ع ف و ي ة وينبغي أ ن يكون هذا سجيا عندك ر ا س خ ة كمسلم لا يتنكر لهما إ ل ا من تجرد من ا ل ر ح م ة والعطف و ا ل إ ن س ا ن ي ة ب ا ل ك ل ي ة و ينبغي أ ن ننتقل أ ح ب ة الكرام إ ل ى بعض صور العقوق ا ل م و ج و د ة تجاه الوالدين ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي ت ب د أ ب ا ل أ ل ف ا ظ إ م ا بعبوس الوجه أ ن يعبس بوجهه و إ م ا أ ن ينتهرهما بالانتهار و إ م ا بالنظر إ ل ي ه م ا بالاحتقار و ا ل إ ز د ر ا ء حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما من ناداه والده ورفع عينه إ ل ي ه بغضب كتب عند الله عاقا من, من نفض يده أ و نفض ثوبه فخرج منه غبار كتب عند الله عاقا ي ب د أ العقوق ب أ ق ل ه فلا تقل لهما أ ُ ف ي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إ ن من صور العقوق ا ل ف ض ا ظ ة و ا ل غ ل ظ ة في التعامل مع الوالدين سواء ب ا ل أ ف ع ا ل أ و ب ا ل أ ق و ا ل وكلاهما جريمه ش ن ع ا نعوذ بالله من هذا الحال إ ن من صور العقوق أ ي ض ا التطاول ورفع الصوت و إ ن من صور العقوق عدم الامتثال ل أ م ر ه م ا فيما لا م ع ص ي ة فيه ولا سيما البنات مع ا ل أ م ه ا ت في أ ع م ا ل البيت و ا ل خ د م ة يا بت ي غسل ا ل ع د ة تقول لا أ ن ا بس كرهتونه هذا عقوق والله هذا هو عين العقوق إ ن لم يكن هذا عقوقا ف أ ي ن العقوق إ ن من صور العقوق الا تحترمهما عدم احترامهما ولكن أ س و أ صور العقوق كما قال أ ه ل العلم إ د خ ا ل الحزن وكسر قلبيهما إ د خ ا ل الحزن على الوالد في بعض عند بعض المجتمعات هنالك من يقاضي والده أ و والدته في المحاكم ل أ ج ل ماذا ل أ ج ل ح ف ظ ة من الدراهم و ا ل د ن ا م ي ر وقد نسي لهما ل ف ض ل وهما بالفضل له أ س ب ق فان كان حق الله وفضل الله على العباد والفضل كله له سبحانه و إ ن كان فضل الله على العباد ب ن ع م ة الخلق و ا ل إ ي ج ا د ف إ ن حق الوالدين, وإن فضل الوالدين بعد فضل الله ب ن ع م ة ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت ن ش ئ ة و ا ل إ ي ل ا ت ا ل و ا ل د ة الحنون و ا ل أ م الرؤوم الشفوق التي عانت وهي تحملك ولذلك جاء ا ل ق ر آ ن يستثير هذه العواطف ا ل إ ن س ا ن ي ة في النفس ا ل ب ش ر ي ة ويحركها تحريكا قويا بقوله سبحانه وتعالى ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه وليس بعد لفظ ا ل و ص ي ة ع ب ا ر ة أ ب ل غ ولا ك ل م ة أ د ق في التعبير عن هذا الحق العظيم الذي هو في الرقبة ا ل ذ ي هو ذ م ة في الرقاب ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه ثم يضع المبررات حملت أ م ه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملت أ م ه كرها ووضعته كرها وعندما جاءت لي طضعت عانت و رات الموت بعينها و لكنها لما ر أ ت ك أ م ا م ه ا نسيت آ ل ا م ه ا و علقت فيك جميع آ م ا ل ه ا ف إ ذ ا بك لما تكبر تتنكر لها الجميل ولا تعرف لها القدر بالله أ ي نكران للجميل و أ ي تجرد من ا ل ر ح م ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة أ س و أ من هذا الذي يتنكر لوالديه لوالديه عباد الله الوالد الحنون الغالي ن ش أ ك ودافع عنك ورعاك و أ ع ط ا ك من الحنان والعطف ما أ ع ط ا ك وقبل ذلك أ ع ط ا ك عزا ترفع به ر أ س ك أ م ا م الناس أ ن ك ابنه و أ ن ك من حلال أيو أيو أيو أ ي فضل أ ك ب ر من هذا الفضل عليك أ ع ط ا ك اسمه و إ ن كان غفيرا تستحي منه أ م ا م زملائك أ ن تقول أ ب ي غ ف ي ر نعم هو غ ف ي ر لكنه رباك حتى حملت الشهادات العليا إ ن بعض الناس يستحي من والده ومن م ه ن ة والده أ و من م ه ن ة أ م ه أ و يستحي من عدم ث ق ا ف ة والده أ م ا م زملائه و أ ق ر ا ن ه يعتقد ب أ ن والده سيفضحه أ م ا م أ ق ر ا ن ه و أ م ا م أ ص ح ا ب ه لا والله أ ع ط ا ك اسما تعتز به تسافر وتنادى به وتخرج وتعمل وبه تعرف فكيف تريد التنكر لقد بلغ أ ح ي ا ن ا في بعض المجتمعات التي لا ترعى حق الله ولا تعرف ذ م ة الله في بعض المجتمعات التي ينسب بعضها إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ و بعض المنتسبين إ ل ى ا ل إ س ل ا م من المسلمين ممن يتراشق مع والده على أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م ا ل ر س م ي ة وحتى في الصحف ا ل س ي ا ر ة و إ ذ ا وقع خلاف بين الاب وبين ا ل أ م ف إ ن ا ل أ ب ن ا ء دائما ما ينحازون وما كان لهم ذلك ل أ ن ي أ ق و ل لهم دائما وهذا من صور العقوق لست أ ن ت الذي ينبغي أ ن يحاكم والده لهذا ليس لك اختلف والدك وطلق والدتك وكان ظالما لها وقد ر أ ي ت في طفولتك بعض ا ل ق س و ة منه وانقدح هذا في ذهنك وانحفر في ذاكرتك نعم هذا يمكن أ ن يكون ولكنك لست المسؤول عن هذا و إ ن الكثير ممن ن ينتسب إ ل ى العلم و ا ل د ع و ة و ا ل س ن ة قد يدخل في صدام مع والديه من أ ج ل المعاصي والمنكرات قد برفق الوالد يكون ليس وبلين المنكرات ولكن ليس لك إلا النص متلبسا إلا ببعض و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم وليس بعد ا ل إ ش ر ا ك ذنب وهو لم يشرك فقط لم يكن مشركا يحاول أ ن يحملك على الشرك ب أ ن يجاهد فيك يجاهد ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في أ ن تكون مشركا وبالرغم من ذلك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تبقى الحقوق وتبقى ا ل إ ن س ا ن ي ة وهذا من ع ظ م ة ا ل إ س ل ا م أ ن الوالد و إ ن كان كافرا يبر إ ن أ م ي ج اتتني ء أ ت م ش ر ك ة أ ف أ ص ل ه ا حديث أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال نعم صليها و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ليس لك إ ل ا أ ن تقف موقف المصلح بينهما وموقف الناصح بينهما وليس لك إ ل ا أ ن تقوم بما يجب عليك من الحقوق تجاههما العقوق سيء ومن صوره بعد إ د خ ا ل الحزن على قلب الوالد إ ه م اهمال ل إ ه م ا الوالدين والانشغال عنهما إ م ا ب ا ل أ و ل ا د و إ م ا بالزوجات و إ م ا ب ا ل أ ع م ا ل و إ م ا بالمعايش و ا ل أ ر ز ا ق وهذا ليس بحجه كم من مسافر يغترب ويخرج خارج البلاد ويدعو ويترك د ع و و ي والديه وهما في أ م س ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه إ م اما يبلغن الكبر عندك إ يبلغن عندك الكبر و إ ن من الصور ا ل م ش ر ق ة التي ينبغي أ ن تقال أ ع ر ف كثير من الشباب ترك الراتب المغري خارج البلاد وبقي ملازما لوالده ووالدته وقد دخل عليه من ا ل ب ر ك ة و ا ل ر ح م ة والخير ما الله به عليم جاء في ت ر ج م ة ابن الحسن التميمي رحمه الله أ ن ه أ د خ ل يده في جحر فلدغته العقرب فقيل له لم ا فعلت هذا قال خشيت أ ن تخرج فتلدغ أ م ي أ د خ ل يده فلدغته العقرب إ ن ميل ا ل أ و ل ا د إ ل ى ا ل ز و ج ة يثير ح ف ي ظ ة ا ل أ م ومن هنا ت أ ت ي الكثير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل م و ج و د ة بسبب أ ن ا ل أ م تعتقد أ ن هذه البنت ا ل ح س ن ا جاءت وخطفت ولدها منها وليس ا ل أ م ر كذلك ولكنني أ و ج ه ن ص ي ح ة أ و ل ا ل ل أ ب ن ا ء أ ق و ل لهم أ م ك قبل زوجك إ ن بعض الناس و ل ل أ س ف الشديد قد يتطاول على أ م ي على مرا وعلى مسمع من أ و ل ا د ه وزوجته لبئس ما فعلوا وتبا لما عملوا عياذا بالله و إ ن ي أ ن ص ح ا ل أ م إ ذ ا أ ر ا د ت ولدها أن ل ا يكون قلقا ً و أ ن ل ا يكون منزعجا ً عليها أن ل ا تتدخل في خصوصياته وتبقى مكانتها كما هي ويبقى مجدها كما هي لا يضاهيها ولا يسد مسدها أ ح د ا ل أ م لا تتعوق وبعد الحديث عن صور العقوق س أ ت ح د ث عن حقائق البر ولكن قبل ذلك أ ذ ك ر بقوله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر ولما سئل عن ذلك قال ا ل إ ش ر ا ك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال أ ل ا وقول الزور أ ل ا و ش ه ا د ة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته, ليته سكت والحديث في الصحيحين من حديث أ ب ي ب ك ر ة الثقفي رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا ينظر الله إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان الذي يعطي ويم ن على الخلق و ث ل ا ث ة في نفس الحديث هو عند النساء لا يدخلون ا ل ج ن ة العاق لوالديه كررها ث ا ن ي ة والديوث يعني الذي يرى الخبث في أ ه ل ه ولا يغار والرجل أ ي ا ل م ر أ ة التي تسترجل وتفعل كما يفعل الرجال لا يدخلون ا ل ج ن ة إ ن من حقائق البر الذي ينبغي أ ن يكون بعض البر مظاهر وهذه م ه م ة كمظاهر الاحترام و أ ع ن ي بمظاهر الاحترام بحسن اللفظ و ر ق ة ا ل ع ب ا ر ة وجمال ا ل أ س ل و ب والتواضع الحقيقي وعدم التقدم عليهما في أ م ر من ا ل أ م و ر و أ ن ل ا تناديهما ب أ س م ا ئ ه م ا أ و ب إ س م ي ه م ا أ و ب أ س م ا ء م ج ر د ة قل يا والدي قل يا أ ب ي قل يا أ م ي و إ ن لم تقل هذا فقل يا بابا ماشى ب ر ض و بتنفع لو ما غازل تقول ت يا أ بوي ويا بابا قل له بابا ب ر ض و سمحه ما بطاله عليك أ ن أن, ان ان تتعلم حتى اللفظ معهما هذا من المظاهر من المظاهر أ ل ا تمشي أ م ا م ه م ا وجاء ذلك في ا ل أ د ب المفرد عند البخاري والا تجلس قبلهما والا تناديهما الا ب ا ل ك ن ا و ا ل أ ب و ة و ا ل أ م و م ة ولا تناديهما باسميهما هذا من المظاهر خ ل ا ص ة هذه المظاهر التي تقوم على التبجيل والاحترام جمعها الله عز وجل في ع ب ا ر ة م و ج ز ة واخفض لهما, جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمه بكل ما تحمل ا ل ك ل م ة من معنى لا تسؤهما بلفظ ولا بفعل ولا ب ع ب ا ر ة وتجمل في ا ل أ س ل و ب وانتقل الكلمات واختل العبارات وكن أ م ا م ه م ا متذللا البر الثاني ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة من حقائق البر بعد التقدير والاحترام لا بد من ا ل ر ع ا ي ة و ا ل إ ك ر ا م وبذل كل ما في وسعك لراحتهما ورفاهيتهما وسعادتهما من ا ل أ م و ا ل والمراكب م ن والمفارش و ا ل أ ط ع م ة و أ ل و ا ن ا ل إ ح س ا ن وتفنن وتنوع في إ ي ص ا ل برك و إ ح س ا ن ك إ ل ي ه م ا وبعد ذلك ستكون مقصرا روى ابن أ ب ي الدنيا في مكارم ا ل أ خ ل ا ق أ ن شابا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إ ن أ م ي لا تقضي حاجتها إ ل ا على ظهري أ ف ت ر ا ن ي وفيتها قال لا ل أ ن ك كنت كنت تفعل هذا بها وهي تتمنى بقاءك وهي تفعل هذا بك ا ل آ ن و أ ن ت تتمنى فراقها ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل ولما وأنا وفيتها ولا وهي قال الرجل ابن عمر رضي الله عنهما إن أمي حجت وأنا أحملها على ظهري وفيتها قال عمر عنهما أمي من ابن أفتراني زفراتها رضي ظهري زفر حجت إن تضعف ولا بعض أ ل م الطلق الذي عانته نعم والله وسوف أ ذ ك ر بعض النماذج ا ل د ا ل ة على عظم حقوق السلف عظم ر ع ا ي ة السلف لحقوق ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت ومنهم والذي اشتهر بذلك أ و ي س و ي س القرني رحمه الله من سادات التابعين كان في اليمن بر برا حتى حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يره وكان بذلك مجاب ا ل د ع و ة له أ م هو بها بر يكفي بكل أ ن و ا ع البر منصور ابن المعتمر رحمه الله كان عالما وكانت أ م ه من النوع الفظ أ م ه فيها ف ض ا ظ ة وفيها غ ل ظ ة دعاه ابن هبيره ليوليه القضاء ف أ ب ى قالت له وهي ت ن ت ه ر أأنت الذي ولاك ابن هبيره ودعاك للقضاء ف أ ب ي ماذا فعل قال أ ه ل السير فطعطا ر أ س ه حتى أ ن لحيته تصل إ ل ى صدره ما رفع إ ل ي ه ا طرفه أ ب د ا عالم من أ ج ل العلماء تنتهره أ م ه ي ط أ ط ئ ر أ س ه ولا يرد عليها حتى بالاعتذار خ ش ي ة أ ن ينفعل أ و يرفع صوته بر عجيب جاء في ت ر ج م ة محمد بن ا ل ح ن ف ي ة و أ م ه خول بنت قيس بن جعفر محمد بن ا ل ح ن ف ي ة كان يمشط ر أ س أ م ه اشتهر عنه يمسط لامه أ م ر ي ط راسه محمد بن المنكدر يقول كان أ خ ي عمر بن المنكدر يقوم الليل أ ر ا ه يصلي ويبكي قال و أ ق و م عند رجل أ م ي أ م س ح رجلها بالزيت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 فدعت عليه أ م ه أن ل ا يريه أن ل ا يميته حتى يرى وجوه المومسات و قال د أ ج ب ا ل ه د عليه و ت ه ا ا ق ع ل ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا و إ ن ه لو كان فقيها لقطع صلاته و أ ج ا ب أ م ه أ م ا و إ ن ك لو كنت تصلي في ن ا ف ل ة وسمعت نداء أ ب ي ك أ و نداء أ م ك فاقطع ا ل ص ل ا ة ولا تتردد هل يوجد بعد هذا د ر ج ة وبعد هذه م ن ز ل ة ثم من أ ع ظ م ما جاء في ت ر ج م ة السلف الصالح في تعظيم أ م ر الوالدين ما نقله الخوارزمي في مفيد العلوم ومبيد الهموم قال رحمه الله جاء في موسم مواسم من و الحج س م ا و ا ل ع م ر ة كان عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين وعلي بن أ ب ي طالب يطوفان بالبيت فلما أ ت م ا الطواف ة س ب ع ة أ ش و ا ق أ ر ا د و ا ان يخرجوا من الطواف ف ر أ و ا فتى يحمل أ م ه فوق ظهره شاي الأم في ظهره في غ ا ي ة ا ل س ع ا د ة البر أ ن تفعل ذلك و أ ن ت سعيد في بعض الناس ب يفعل هذه ا ل أ م و ر أ ب و ي ن ا د ي يمشي جيب ويجيب وديني الحمام وديه شيل دا شيل بينه وبين نفسه هو ب يعمل لكن مكشر وشه يقول كرهتنا وزهدتنا وكذا أ ن تفعل هذا و أ ن ت سعيد ل أ ن ه باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة م ع ا و ي ة ا بن جاهيم ا بن العباس السلمي قال جاء و أ ب ي جاهمه بن العباس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه فقال له أ ل ك والده قال نعم قال إ ل ز م ه ا ف إ ن ا ل ج ن ة عند رجليها ابتل بالزير من قاعد بالزير من قاعد شعره؟ من الفاضل الحاجات تمسي طلي حمك من يمسي حمه من يمشي من جنة شعرة أم فاضل يقول كان ما ف ض ليس هذا فاضل بعد ا ل ف ر ض من المكتوبات والصلاه أ ه م من هذا الذي تفعله من ا ل يحملها يفعل ي هذا فوق ظهري وهو يرتجز ب أ ب ي ا ت من الشعر تدل على س ع ا د ة غ ا م ر ة ت م ل أ قلبه وتفيض على لسانه وجوانحه وهو يردد انا لا أ ز ا ل مطيها لا انفر س أ ظ ل س أ ظ ل مطيا لها تمتطيني كما تمتط الدواب لا أ ن ف ر و إ ذ ا الركائب ذعرت لا أ ذ ع ر لا أ ت ض ج ر ما حملتني ووضعتني أ ك ث ر فنظر عمر رضي الله عنه لعلي قال كيف يا أ ب ا الحسن قال ن س ت أ ن ف طوافا جديدا ونمشي فيه خلف الفتى علا الرحمه تعمنا رجع عمر بن الخطاب وعلي بن أ ب ي طالب يمشون خلف هذا الفتى وهو يحمل أ م ه وطافوا س ب ع ة أ ش و ا ط أ خ ر ى ل أ ن ه م يعرفون هذه ا ل ق ي م ة إ ن من أ ع ظ م صور البر التي كانت عند سلفنا وهي ك ث ي ر ة جدا أ ن ه م كانوا يعرفون ا ل أ و ل و ي ا ت فهذا هشام بن حسان القوفي رحمه الله يقول أ ت ي ت ا ل ح س ن البصريه اقول له إ ن ي أ ش ر ك ت في التحفيظ دخل في تحفيظ ا ل ق ر آ ن ما في أ ج ل من ا ل ق ر آ ن يحفظ ا ل ق ر آ ن و إ ن أ م ي ر ا ض ي ة ماذا ت لو ما ع ا ف ي منك هي ر ا ض ي ة بذلك ولكنها لا تتعشى حتى أ ر ج ع إ ل ي ه ا وربما أ ج د ه ا قد نامت أ ح ي ا ن ا ف أ خ ش ى أ ن أ و ق ظ ه ا فقال له الحسن البصري العالم الفقيه الزاهد تعشم أ م ك ل إ ن تقر عينها بك خير لك من ح ج ة تطوعا ممكن تكون عشوه مع أ م ك و أ ن ت تلاطفها وتدخل السرور على قلبها وتمازحها وتضاحكها أ ف ض ل لك من ح ج ة ت ط و ع ة و أ ن ت في مكانك هذا فقه من عرف الدين ولذلك هذا فيه إ ج ا ب ة على ا ل ا س ت ب ا ن ة التي طرحناها في ا ل ج م ع ة ا ل س ا ب ق ة أ خ ت م نماذج البر وهي ك ث ي ر ة جدا ب د ي ب ا ج ة أ د ب ي ة أ خ ل ا ق ي ة رواها البخاري في ا ل أ د ب المفرد عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه كان يدخل على أ م ه يقول لها السلام عليك يا أ م ا ه ورحمته وبركاته فتقول له وعليك السلام يا بني ورحمه الله وبركاته يقول لها جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا تقول له وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا يا خ ي ل ك ن شيء عجيب البر جميل البر كسمه البر كسمه ما ممكن البر يكون قبيح البر بر البر كسمه حسنا وجمالا وبهاء أ س أ ل الله و أ ض ر ع إ ل ي ه أ ن يرزقنا إ ي ا ه إ ن ه ل ي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه بقي من ا ل خ ط ب ة أ م ر ا ن ي أ م ا ا ل أ و ل فاخر حقائق البر قد يتساءل متسائل يقول إ ن ن ي يقطر قلبي أ ل م ا ويتفطر حسرتا فقد انتقل والدي أ و والدتي أ و انتقل أ ح د ه م ا إ ل ى الدار ا ل آ خ ر ة فكيف لي ببره ويكون ذلك ب ص ل ة رحمهما و إ ن ف ا ذ عهدهما و إ ك ر ا م صديقهما و ص ل ة الرحم التي لا ص ل ة لك إ ل ا بهما مع الدعاء والاستغفار لهما وان الرجل ليبلغ في الجنه الدرجات العليه فيقول لله ان هذا يقال باستغفار ولدك لك فيامن فقد والدا او والده او فقدهما وبذلك اغلق عليه باب عظيم من ابواب الحسنات ونهر عظيم من انهار الخير والجنه اقول لك يمكنك أ ن تقوم ببرهما بالدعاء والاستغفار لهما أ م ا الامر ا ل أ خ ي ر من ا ل خ ط ب ة يا من استمعت إ ل ى هذه الكلمات أ خ ر ج من ا ل ج م ع ة و أ و ل ما تلقى أ ب ا ت اطبع على جبينه ق ب ل ة ح ا ر ة أ و امسك بيديه وقبلهما ف إ ن ذلك لا يجوز إ ل ا ل و ا ل د افعل ذلك بقلبك يا من استمعت إ ل ى هذه ا ل خ ط ب ة إ ذ ا رجعت ا ل آ ن ووجدت والدك فافعل به هذه المظاهر لعلها تزيد من ا ل إ ح س ا ن و ا ل ر ح م ة والحنان ولعل رضاهما يوجب لك توفيقا وتيسيرا في حياتك و أ ق و ل لمن كان والده بعيدا عنه أ خ ر ج من ا ل ج م ع ة وبادر بالاتصال بهما أو ب او ل م أو بالحي منهما واطلب منهما السماح وارجو منهما الدعاء واطلب منهما العفو يا من استمعت إ ل ى هذه ا ل خ ط ب ة إ ذ ا خرجت من المسجد وقد بقي لك والد واحد وذهب ا ل آ خ ر إ ل ى ا ل آ خ ر ة فاحرص على هذا ف إ ن ه يمثلهما برا ل مفقود بالموجود و أ ح س ن إ ل ي ه قبل أ ن تفقده يا من استمعت إ ل ى خطبتي و عندك والد في الدار ا ل آ خ ر ة لا تقطع بره ب إ ك ر ا م أ ص د ق ا ء والدك تعحتهما وزرهما وصل رحمهما بهذه ا ل ن ي ة و إ ي ا ك أ ن يفتر لسانك أ و أ ن يتوقف عن الدعاء لمن مات منهما ا عباد الله أسأل الله لي ولكم العظيم التوفيق والسداد والعون والقبول اللهم حبب إلينا الإيمان حبب ب أسأل لي ولكم ل وزينهم في و ق ن وكره ل ن ا الكفر والفسوق والعصيان و ج ع ل ن ا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحم والدانا كما ربيانا صغيرا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا وارزقنا على برهما وارحم الاموات منهما يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى اللهم اجعل هذا البلد أ م ن ا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا الشرور و ا ل آ ث ا م اللهم اصرف عنا الشرور و ا ل آ ث ا م اللهم اصرف عنا الشرور والاثام ووفقنا لكل خير يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة